the bird. اروجه فثان ما فاسكو روحك روحا عليه علیه وتجن الغضاء لَلْوَرْدُ نَفْسُهُ حَسَدًا مِنْكِ وَأَلْقَى دِيمَهُ فِي عُنُقِ سَعِيكِ وَالْفَرَجُ إِنَّ لَمْ يُفَتَّسَ يا فتيك قتل الورد نفسه حسدا منك في وغنتيك والخراجات من التي لما حدثتها الأنساء وأنشفتها وفعوه من كئل الجمال المثالة وانحنوك الشعر